توعد تخلف تنسى معادي شوفك لحظة أنت سهادي توعد تخلف تنسى معادي شوفك لحظة أنت سهادي أنك أملي وبيك سعادي وليه تنسى معادي ليه هي هواي وتشفف عادي وانت مناي ورغم جفاك محالا تاك انك حبت وانا بهواك Di madi mag O du ni a kjopp kanetfirre jak le det ma oleh maji så tab تنسى الحب والحود سعاد ونشوة قلب قول يا ملاك سمين قساك أظن الواحي والأبراك طبعا غايب عذر ما يمكن ناسي يمكن جاسي توعد تخلف تنسى معادي شوفك لحظة انسى سهادي لأنك أمل وبك سعادي لي تنسى معادي لي Mm-hmm.